بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اتق دعوة المظلوم يا ظالم اتق دعوة المظلوم انتبه اتق دعوة المظلوم لا تعرق نفسك لدعاء لأن دعوة المظلوم مستجابة اتق دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي انتقد دعوة المظلوم. وإن كان كافرا إنه ليس دونها حجاب. فكيف بالمظلوم؟ إن كان مسلماً فكيف بالمظلوم؟ إن كان صالحاً تقياً كيف الحال بما يحصل في الأرض اليوم؟ سجن وتعذيب وتشريف لصفوة عباد الله. يا مظلوم يا مظلوم. كل قال لا يتبله والحق يا إسلام لا يتردد. والعدل مهما ضاع ما بين الوراء وعلى الأزمان لا يتجمل أيها الله اعلم أن من مات قبل رد المظالم وحاط به يوم القيامة فهذا بيده وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق برقبته هذا يقول ظلمني فقشني ظلمني فبخسني ظلمني فخدعني ظلمني فني، ظلمني فأكل مالي تابني كذب علي شتمني جحد مالي مطلني حق شخر بي غدر بي خانني جلش علي كادني كيف حالك وقد ضعفت عن ورجوت الله سبحانه إذ قرع سمعك نداء الجبار جال وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم يا من تجرع مرارة الظلم أبشر, أبشر فالنصر قادم ولو بعدك والنصر في القرآن حتم لازم, لازم والليل مهما طال لا يتأبدون يتأبد فالنصر قف قف قف ولو بعد حين واعجبا من هؤلاء الم يتفكروا في مصائب من قبلهم اين الامم السوالف أين عاد وثمود اين فرعون والنمرود اين القيصر بل عين الجبابره اين كسرى والروم اين كسرى والروم ذهبوا الى نار وسموم بدعاء المظلوم والمكلوم حينما قال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين ولو بعد حين سيرفع ظلم السلم ولو بعد حين سينقصر الضعيف والمسلم ولو بعد حين قيد السجين ولو بعد حين كل كفار مهين ولو بعد حين, ولو بعد حين تقدمها لكم القادسية بالدمام سلوى لكل مظلوم وحزين وذكرى لكل من تجبر على مر السنين لفضيلة الشيخ ناصر بن محمد الأحمد لقد وردت أحاديث كثيرة تفيد أن دعوة المظلوم من الدعوات المستجابة منها ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأوصاه قال له في آخر وصيته واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب وعند الترمذي والامام احمد وابي داود من حديث ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوه الوالد ودعوه المسافر ودعوه المظلوم وقد تحقق هذا الوعد الالهي منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا فهذا فرعون الذي بلغ من الطغيان والجبروت والظلم ما بلغ حتى إنه استعبد أهل مصر وبلغ به من صلفه وغروره ما قاله الله جل وعلا وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري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 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقُبُوحِينَ فدعا عليه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك Świętokradzanie się w tym momencie, jakim فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال الله تعالى بعدها مباشرة قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا على أعدائه الذين آذوا وحاربوا دينه وظلموه ظلما عظيما كان ذات يوم ساجدا عليه الصلاة والسلام عند الكعبة وكان بقربه جماعة من كفار قريش فيقول بعضهم لبعض أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد فيقوم عقبه ابن أبي معيط ويأخذ السلا ويلقيه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى عليه الصلاة والسلام ساجدا حتى تاتي ابنته السلا من على ظهره وهي تبكي ثم تقبل على المشركين تسبهم فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام قرب الكعبة ويرفع يديه ويقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بأبي جهل اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان ويعد سبعة من صناديد المشركين كما في الصحيحين يقول ابن مسعود رضي الله عنه فوالله لقد رأيتهم صرعا يوم بدر ثم سحبوا إلى قليب بدر. فألقوا فيها بعدما انتفخت جثثهم وأتبع أصحاب القليب لعنة إياك من ظلم الكريم فإنه مر مذاقته كطعم العلقم إن الكريم إذا راك ظلمته ذكر الظلامه بعد نوم النوم فجف الفراش وبات يطلب ثأره انفا وان اغضى ولم يتكلمي وعندما يحاصر المسلم من كل جهه ويضيق عليه الخناق فلا يستطيع الانتصار لنفسه ممن ظلمه ولا يقدر على التخلص من الظلم الصارخ الذي احاط به من كل جانب يرفع يديه الى السماء فتفتح له ابواب السماء وتأتيه منافذ الفرج ويتنزل عليه المدد إنه مدد السماء من رب الأرباب وخالق الأسباف مهلك الجبابرة وقاصم القياصرة الذي أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى إن رحمة الله تبارك وتعالى تتجلى في هذا السلاح الفتاك الذي منحه الله تعالى للمظلومين بل إن الظلمة مهما بلغوا من الطغيان افرادا كانوا أو دولا قد يسقطون بسبب الدعاء أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم هل يظن الظالم بان الله غافل عن لا يعلم عن لا يقدر عليه ان الله يمهل الظالم لكن لا يهمل يصبر عز وجل على الظلمه ولكن اذا اخذهم لم يفلتهم قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ولو يؤاخذ الله ما سبظلهم ما ترك عليها من دابه ولا كثير اخرهم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فيا أيها الظالم اتق دعوة المظلوم لا تعرض نفسك لدعائه لأن دعوة المظلوم مستجابة اتق دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام ويقول الله تعالى وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين اتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب فكيف بالمظلوم إن كان مسلما كيف بالمظلوم إن كان صالحا تقيا إذا ما الظلوم استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه فكله الى صرف الليالي فانها ستبدي له ما لم يكن في حسابه فكم قد راينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه فعما قليل وهو في غفلاته اناخت صروف الحادثات ببابه فاصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات يتلقى في كتابه وجوزي بالامر الذي كان فاعلا وصب عليه الله سوط عذابه وقصص المظلومين كثيرة منهم من دعا على من ظلمه فاستجاب الله جل وتعالى دعوته نذكر بعضها تسلية للمظلومين وتحذيرا للظالمين فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ظلم فدعا سعد على من ظلمه وكان مجاب الدعوة رضي الله عنه وتفصيل القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين سعدا اميرا على أهل الكوفة فاشتكوه إلى عمر وقالوا إن هذا الأمير فيه كذا وكذا حتى قالوا إنه لا يحصن الصلاة فدعاه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له يا سعد إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن أن تصلي فقال سعد رضي الله عنه أما عني أصلي بهم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أطيل في الأوليين وأخفف في الأخريين فقال له عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق ثم أرسل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لجنة إلى أهل الكوفة للتأكد من الأمر وتقص الحقائق فذهبت هذه اللجنة إلى الكوفة وصارت تقف في أسواق الناس وفي مساجدهم وشوارعهم وتسألهم ماذا تقولون في أميركم فيقولون لا نعلم إلا خيرا حتى دخلوا على مسجد لبني عبس فسألوهم ما تقولون في سعد بن أبي وقاص أميركم قالوا لا نعلم إلا خيرا فقام رجل مرائي فقال أما أن سألتنا عن أميرنا سعدا فإنه لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يعدل بالقضية بمعنى أنه رجل فيه ظلم وجبن وخوف ولا يساهم في المعارك فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال اللهم إن كان عبدك هذا قال رياء وسمعة فاطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن والقصة في صحيح البخاري ومسلم فاستجاب الله جل وتعالى دعوة سعد وقد كان مظلوما من قبل هذا الرجل فطال عمره حتى سقطت حاجباه على عينيه من الكبر وطال فقره حتى إنه كان يمد يده يتكفف الناس وتعرض للفتن حتى إنه كان على رغم فقره وشيخوخته وكبر سنه كان يقف بالأسواق يتعرض للجوار يغمزهن فإذا قيل له في ذلك قال شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد وهذه قصة أخرى لامرأة يقال لها أروى بنت اويس شكت الصحابي الجليل سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى مروان بن الحكم أمير المدينة وقالت إنه أخذ شيئا من أرضها فقال سعيد بن زيد أنا آخذ شيئا من أرضها بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك فقال له مروان وماذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيد سمعته يقول من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين فقال مروان بن الحكم لا أسألك بعد هذا بينه يكفيني قولك هذا ثم قام سعيد بن زيد ودعا على هذه المرأة التي ظلمت وكذبت عليه ونسبت إليه ما هو منه بري فقال اللهم إن كانت كاذبة اللهم إن كانت كاذبة فأعمِ بصرها واجعل ميتتها في هذه الأرض قال راوي الحديث عروة بن الزبير والحديث في الصحيحين قال فوالله لقد عمي بصرها حتى رأيتها امرأة مسنة تلتمس الجدران بيديها وكانت في هذه الأرض بئر وكانت تمشي في أحد الأيام فسقطت في البئر وكان ذلك البئر قبرها وأجاب الله دعاء سعيد وكان مظلوما رضي الله تبارك وتعالى عنه وما يزال الله عز وجل يتقبل دعوات الداعين ويستجيب استغاثة المظلومين وهذه قصة ثالثة فيها عجب وعبرة ذكرها عدد من المؤرخين وقد حصلت في بلاد الاندلس ذكروا أن حاكما من حكام الأندلس يقال له ابن جهور وكان أميرا على قرطبة أحد كبراء المدن الاندلسيه حاول بعض جيرانه أن يعتدي عليه، وهو يحيى ابن ذنون حاول أن يعتدي عليه ويأخذ ملكه، فاستنجد ابن جهور بأحد حكام الأندلس، يقال له المعتمد ابن عباد، وكان ملكا قويا شاعرا أديبا مشهورا، فجاء المعتمد ابن عباد وساعده وقضى على عدوه، ولكن المعتمد ابن عباد لما رأى قرطبة. وما فيها من المياه والبساتين والخضرة والأموال والترف طمع فيها وبدأ يخطط للسيطرة عليها فأدرك ذلك أمير قرطبة ابن جهور فذكر المعتمد ابن عباد ذكره بالعهود والمواثيق التي بينهم وذكره بالله عز وجل لكن المعتمد ابن عباد كان مصراً على احتلال قرطبة، وفعلاً تحقق له ذلك، وتم له الاستيلاء على قرطبة بعد طول كيد وتدبير وتخطيط، فاستولى عليها، وأخذ أمراءها وطردهم منها، وصادر أموالهم، وقتل منهم من قتل، وسجن من سجن، وخرج. مراء بن جهور من قرطبة بلا مال ولا جاه ولا سلطان أذل لا أخائفين مذعورين وبعدما خرجوا منها التفت ابن جهور إلى قرطبة هذه المدينة التي طالما تمتع بحكمها وعرف أنه ما أخرج منها ولا تسلط عليه ابن عباد إلا بسبب دعوات المظلومين وبسبب الدماء. التي أسالها ظلما وعدوانا وبسبب الأموال التي أخذها بغير حق وبسبب ظلمه للناس وحيفه ومعاملته لهم عرف ابن جهور هذا فالتفت إلى قرطبة ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم كما أجبت الدعاء علينا فأجب الدعاء لنا فإننا اليوم مسلمون مظلومون فدع الله عز وجل على المعتمر بن عباد وخرج ابن جهور وظل ابن عباد يحكم قرطبة ردح من الزمن يتمتع بما فيها من الترف وقد بلغ الترف بالمعتمر بن عباد أنه كان عنده جارية جميلة تسمى اعتماد وكان المعتمد يحبها أطلت هذه الجارية في يوم من الأيام من أحد نوافذ القصر فشاهدت بعض النساء القرويات يحملن على ظهورهن القرب وفيها السمن وغيره يذهبن ليبعنه في الأسواق وقد هطل المطر من السماء وأصبحت الأرض فيها من الوحل والطين فكانت هؤلاء النساء يطعن في الوحل والطين وعلى ظهورهن القرب فأعجب هذا المنظر هذه الجارية فقالت للمعتمد أريد أن أفعل مع الجواري والبنات مثل ما يفعل هؤلاء النساء فقال ابن عباد الأمر حين فأمر بالكافور والمسك وماء الورد فخلط بعضه ببعض حتى صار مثل الطين في أرض القصر طين ليس من الماء والوحل والتراب لكنه طين من المسك والكافور وماء الورد إلى هذا الحد بلغ به الترف ثم جاء بقرب وحزمها بالإبريسم وهو نوع من الحرير ثم حملتها هذه الجارية ومن معها من الجواري وبدأن يطعن في هذا الطين أو بالأصح في هذا الورد والكافور والمسك وتم لهن ما أردن لكن تلك الدعوات التي خرجت من المظلوم ابن جهور ما تزال محفوظة فما هي إلا فترة من الزمن وإذا بملك النصارى يهدد المعتمد ابن عباد وطلب منه مع دفع الجزية التخلي عن بعض القصور والدور فرفض ووجد نفسه مضطرا أن يستعين بأحد حكام المرابطين وهو يوسف ابن تاشفين فأرسل إليه يستنجد به فجاء يوسف بن تاشفين ودخل قرطبة وخاض معركة ضد النصارى انتصر عليهم وطردهم وبعدما انتصر على النصارى وجد نفسه مضطرا إلى أن يسيطر على قرطبة فقبض على المعتمد بن عباد وعلى أولاده فقتل بعضهم على مرأة من أبيهم وأودع المعتمد في السجن في مدينة في المغرب تسمى أغمات فبقي مسجوناً فيها عشر سنوات ثم انتهت هذه السنوات العشر بموته وكان فترة سجنه مجرداً من كل شيء والقيود في يديه ورجليه، وكان يرى بناته اللاتي كن بالأمس يطعن في المسك والكافور يطعن اليوم في الطين والوحل وهن يغزلن للناس من أجل كسب العيش ولا يملكن شيئاً فبكى بكاء مرا ثم قال يخاطب نفسه في إحدى المناسبات وقد فرح الناس بالعيد واستبشروا فيما مضى كنت بالأعياد مشرورة فساءك العيد في أغمات مأسورة ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلنا للناس ما يملكنا قطميرا برزنا نحوك للتسليم خاشعة ابصارهن حسيرات مكاسيرا يطعن في الطين والأوحال حافية كأنها لم تطع مسكا وكافورا من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا إنها دعوات المظلومين إنها دعوات المظلومين معاشر الاحبه فدعوة المظلوم قد تصيبك في نفسك دعوة المظلوم قد تصيبك في مالك دعوة المظلوم قد تصيبك في ولدك دعوة المظلوم تقلب صحتك سقما تقلب سعادتك شقاء دعوة المظلوم تجعلك بعد العز والغنى ذليلا حقيرا فقيرا والله على كل شيء قدير الدعاء على الظالم أمر مشروع لا سيما إذا كان الظلم واقعا على المسلمين وتزداد هذه المشروعية إذا كان الظالم كافرا وربما يقال بوجوب الدعاء على الظالم الذي يحارب الإسلام وأهله إذا لم يكن ثمة سبيل لإيقاف عدوانه على الإسلام وكف شره عن المسلمين قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من العرب ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو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 لما حاصر الأحزاب المسلمين في المدينة واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في مدافعة المشركين قال بعد ذلك شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا رواه الجماعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوى عجبا من هؤلاء الظلمه ألم يتفكروا في مصائر من قبلهم أين الأمم السوالف أين عاد وثمود أين فرعون والنمرود أين القيصرة بل أين الجبابرة أين كسرى والروم ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 أما بعد فإنكم ملكتم فأسرتم وقدرتم فأشرتم ووسع عليكم فضيقتم وعلمتم عاقبة الدعاء فاحذروا سهام السحر فإنها انفذ من وخز العبر لا سيما وقد جرحتم قلوباً قد أوجعتموها وأكباداً أجعتموها واحشاء انكيتموها ومقلا أبكيتموها ومن المحال أن يهلك المنتظرون ويبقى المنتظرون فعملوا إنا عاملون وجوروا إنا بالله مستجيرون وظلموا فإنا إلى الله متظلمون وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون من أوجب الواجبات في وقتنا هذا الدعاء على أعداء الدين من اليهود والنصارى وأذنابهم ومن شايعهم ممن تسلطوا على بلدان المسلمين وازهقوا النفوس ونهبوا الخيرات وخربوا ودمروا فظلمهم من أعظم الظلم لكن لا يهولنكم قوة عدوكم ولا كثرة عتادهم ولا طول طغيانهم اجأروا إلى ربكم بالدعاء استنصروا على هؤلاء الأعداء الظلمه فلن يغلب عسر يسرين ولن ينصر في الأرض من حورب من السماء أقرب الأشياء صرعة الظلوم وانفذ السهام دعوة المظلوم أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها عمد وللعمد انقضاء وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاء إن للدعاء على اعداء الدين الظالمين من اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين واذنابهم بهم جمه منها أن الدعاء في حد ذاته عبارة عظيمه بل هو لب الدعاء وروحها ثبت في الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال الدعاء هو العباده ثم قرأ هذه الايه وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم فالداعي لا يدعو الله صادقا إلا وقد انقطع من كل من سوى الله جل وعلا وتعلق نياط قلبه بالله وحده تعلقا اشد من أي وقت آخر ولا يتم له ذلك إلا إذا شهد أنه الله هو رب الأرباب ومصرف الأكوان ومالك كل شيء والمعبود وحده لا إله إلا هو إياك نعبد وإياك نستعين فتحقيق هذا اليقين والتوحيد الذي حصل بهذا الدعاء على الظلمة والمتجبرين يخلع الخوف الذي تولد في قلوب المسلمين من قوة الظالمين وطغيان الكافرين ويجعلهم يحتقرون القوى كلها بجانب قوه العزيز القهار ويعلمون ان ميزان القوى الحقيقي هو ان القوه لله جميعا فتصغر في عيونهم كل قوه مهما عظمت اذا هم استمدوا قوتهم من الله رب العالمين وايضا الدعاء على اعداء الدين بشتى انواعهم تعبير صادق عن عقيدة الولاء والبراء التي هي الرحى التي تدور عليه عقيدة التوحيد فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وهي العقيدة التي توجد المفاصلة في العقائد والأفكار والمناهج ومن ثم تمايز الصفوف والنصرة عند القتال والدعاء على معسكر الكفر وأهله إذكاء لروح اليقين في حياة المسلمين ليعلموا أن الأمر كله لله ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم فتمتلع قلوبهم بمعية الله عز وجل فلا يشكون في نصره ولا يخالجهم تردد في صدق وعده وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والدعاء على من اعتدى على المسلمين وبغى عليهم علامة ظاهرة على إيمان العبد وتضامنه مع إخوانه المسلمين. إنما المؤمنون إخوة وأيضاً. الدعاء على من يحارب المسلمين احياء لمعاني الجهاد في النفس اذ إن من لم يحدث نفسه بالغزو مات ميته جاهليه فلا بد من تهيئه الفؤاد لاحوال القتال وساعات النزال فهو استحضار للمعركة المتواصله بين الحق والباطل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا فالدعاء يربي قوه العزيمه وشده الباس في نفس المسلم ليكون مستعدا لدك حصون الباطل ويبعث فيه الاراده الجازمة على محاربة كيد الكافرين الذين يبتغون العزة عند الشياطين والله جل وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا ان كيد الشيطان كان ضعيفا إن المؤمن يعلم أنه مهما انتشر الظلم وتفاقم الشر وتراقى الخطر والضر فإنما قضي كائن وما سطر منتظر ومهما يشاء الله يكن لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وما شاء ربنا صنع فلا جزع ولا هلع. وإنما صبر ومصابره وفاء بأن لأهل الإسلام السلطة والانتصار وللظالمين الذلة والصغار والدمار والخسار والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الأمة المسلمة تواجه اليوم ظلما كبيرا ظلما بعنف وحربا بجبروت يقودها قوم لئم أماطت عنهم اللثام الأحداث والوقائع والأيام يجرون الضغائن ويحملون مسموم الدفاء ملأوا الدنيا عدوانا وأشعلوها نيرانا أحداث تفتعل وأدوار تمثل وتنتحل إفك وافتراء واتهام وادعاء وغطرسة وغرور واستبداد وفجور أدى إلى تفجر العنف وانعدام الأمن وانتشار الخوف واختلال الأوضاع في كثير من الأسقاع والبقاع إن العالم معاشر الأحبة باتت تحكمه شريعة الغاب وأنظمة الظلم وسياسات التهديد والإرهاب ولغة التحدي والارعاب مصالح ذاتية ونظم أحادية وإدارة فردية تتعامل مع الغير معاملة السيد للمسود والقائد للمقود سياسة مصالح لا قيم سياسة لا تحكم بالسوية ولا تعدل في قضية ولا تتعامل إلا بحيف وازدواجية غي وبغي وتسلط وتمرد والرؤى خاصة يقررها صاحب القوه وفق عقيدته ومصلحته ومحاولات احداث خلخله وضعضه وانشقاق وافتراق في صفوف الامه المسلمه لتكون امصارا متنافره وبلادا متناثره متناحره انها صوره واضحه المعالم جليه الابعاد للواقع المر الذي تأباه نفس كل ابي حر وستضل المباركة والتعيد التي يلقاها الإجرام الصليبي والصلف الصهيوني وتهيئة الأجواء لهما وإفساح المجال لارتكاب مزيد من الهدم والتشريد والتقتيل شاهدا على الحقد الأعمى وأنه ليس عند القوم للعدل حظ ولا معنى لقد بلغ السيل زباه والكيد مداه والظلم منتهى والظلم لا يدوم ولا يطول وسيضمحل ويزول والدهر ذو صرف يدور وسيعلم الظالمين عاقبة الغرور وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أين الذين التحفوا بالأمن والدعى واستمتعوا بالثروة والسعه من الأمم الظالمة الغابرة الظاهرة القاهرة لقد نزلت بهم الفواجع وحلت بهم الصواعق والقوارع فهل تعي لهم حسة أو تسمع لهم ركزة فمهما بلغت قوة الظلوم وضعف المغلوم فإن الظالم مقهور مخذول مصفد مغلول وأقرب الأشياء صرعة الظلوم وانفذ السهام دعوة المغلوم يرفعها الحي القيوم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول لها الرب وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين فسبحان من سمع أنين المضطهد المهموم وسمع نداء المكروب المغموم فرفع للمظلوم مكانا والدماغ الظالم فعاد بعد العز مهانا إنه ليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الظلم والعدوان ولا يكون العمران حين يظهر الطغيان وإن الظالم الجائر سيظل محاطا بكل مشاعر الكراهية والعداء والحقد والبغضاء لا يعيش في أمان ولا ينعم بسلام حياته في قلق وعيشه في أخطار وارق لأن الظلم جالب الإحن ومسبب المحن والجور مسلبة للنعم مجلبة للنقم وقد قيل الأمن أهنأ عيش والعدل أقوى جيش قد ينعم الرب عز وجل على الكافر نعم نفع أو نعم دفع أو نعم رفع ولكنه إنعام وإعطاء ما هو إلا استدراج وإملاء ولا يحسبن الذين كفروا, كفروا أن ما لملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب وقال تعالى ايحسبون ان ما نمده به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون انه اغناء مشوب بالمصائب والارزاء منغص بالامراض والادواء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 إن الله لا يخلف الميعاد وقال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك ما فيه من الاستعداد والامداد لا يغرنك ما هم فيه من التعالي والاستبداد لا يغرنك ما يملكون من القوه والعده والعتاد وقال عز وجل فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لا يخفى على أحد ما يقع اليوم على أهل الإسلام من الظلم الكثير والجور الكبير وإن الله جل وتعالى على نصرهم لقدير فالدهر طعمان حلو ومر والأيام طرفان عسر ويسر وكل شدة إلى رخاء وكل غمرة فعل جلا وإن بعد الكدر صفوى وبعد المطر صحوى والشمس تغيب ثم تشرق والروض يذبل ثم يورق ولله أيام تنتصر من الباغي وتنتقم من العافي ومن عرف الله في الرخاء عرفه في الشدائد وصرف عنه المكائد وحفظه وهو نائم وقائم وراقد وأما على مستوى الأفراد والأشخاص فإن الفرد لو ظلم فإن الله جل وتعالى قد يهلك الظالم خصوصا إذا كان المظلوم من أهل الصلاح والتقوى نعرف جميعا المحنة التي مر بها إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكيف أنه سجن ظلما وجرد من ثيابه وضرب وهو صائم حتى الإغماء وجماؤه تسيل ويبقى في السجن لسنوات ليتنازل عن القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فيبقى الإمام صامدا كالجبل فينصر الله عز وجل الحق على يديه ثم تمضي الأيام فيموت الإمام أحمد ومن قبله يموت المأمون والمعتصم والواثق ويموت ايضا أولئك المجرمون من حاشية السلطان الذين كانوا ضد دعاه أهل السنة في ذلك الوقت وكانوا يمثلون السلطة الدينية الرسمية لدى الدولة أمثال أحمد بن أبي دؤاد ومن على شاكلته لكن السؤال ماذا حفظ لنا التاريخ من سيرة الإمام وماذا حفظ لنا من سيرة ابن أبي دؤاد أو حتى الخلفاء أمثال المأموني أو الواثق هذا جانب الجانب الآخر كيف كانت خاتمة كل واحد من هؤلاء الظلمه كيف كانت خاتمة الإمام أحمد وكيف كانت نهاية كل من كان له دور في إشعال تلك الفتنة سواء كان من العلماء الرسميين أو الوزراء أو الحاشية أو حتى من السجانين أو الجلادين أما حفظ التاريخ فيكفي أن الناس لا تعرف من هو ابن أبي دؤاد عند ذكره ليس له سيرة يذكر بها ناهيك عن النكرات أمثال ابن الزيات وهرثمة وأبي العروق وأبي ذر ومحمد بن فضيل ممن سأنبئك بأخبارهم وكيف كانت نهايتهم أما الإمام أحمد فيكفي أن ملايين الناس كلما عرض لهم مسألة في الفقه أو العقيدة سألوا عن قول الإمام أحمد فضلا عن أنه كلما قرأ الناس حديثا وقالوا رواه الإمام أحمد في مسنده سجل ذلك في ميزان حسناته أما أولئك النفر فقد كانت نهاية كل فرد شارك في تلك الفتنة نهاية سيئة والعياذ بالله لقد ماتوا جميعا شر ميته إن القضية والعبرة ليست في شخص الإمام أحمد أحمد بن حنبل رجل من المسلمين ظلم وقد ظلم قبله وبعده آلاف على مر التاريخ لكنها سوء نهاية من شارك في ظلمه بسبب الوقوف في وجه الحق من أن ينتشر ومحاولة صد الناس عن معرفة الحق والصواب ومحاولة وضع الحواجز والسدود أمام وصول العقيلة الصافية السليمة لجمهور المسلمين وهذا من أعظم الظلم إن من أعظم الظلم أن يكون هناك شخص يحاول أن يصلح فسادا. أو يقيم معوجا أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر وهناك من يحاول أن يضع العثرات في طريقه أي ظلم أشنع من الوقوف في طريق الإسلام من أن ينتشر والوقوف في طريق الخير من أن يتمدد إليكم أخبار النهايات المعساوية لبعض الظلمة في محنة الإمام أحمد أحمد بن أبي دؤاد هذا الرجل كان من المقربين للخليفة وكان قاضيا لكن مع كل أسف كان يعتقل بمعتقد المعتزلة وقد لعب دوراً كبيرا في الفتنة كان قاضيا للقضاء وبقي على هذا المنصب مدة ثلاثة من الخلفاء حتى جاء المتوكل فعزله لقد ألب ابن أبي دؤاد الولاة على الإمام أحمد وكان يفتيهم بجواز ضربه وسجنه بل حتى قتله والعياذ بالله وقد قتل في زمن المأمون والواثق. خلائق لا يحصيهم إلا الله عز وجل وكان ابن أبي دؤاد يفتي بجواز قتل كل من لم يقل بخلق القرآن حتى أن الواثق بعدما قتل بنفسه أحد علماء اهل السنة والجماعة وهو الإمام أحمد بن نصر الخزاعي ثم مات الواثق كل من المتوكل بعده بأن الإمام أحمد بن نصر قتل مظلوما كلمه في ذلك الشيخ عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله تعالى فدخل في نفس المتوكل شيء فسال المتوكل ابن أبي دؤاد عن قتل أخيه الواثق للخزاعي فقال له ابن أبي دؤاد ضربني الله بالفالج ان قتله الواثق إلا كافرا والفالج عفان الله وإياكم مرض يصيب الإنسان يذهب بشقه فلا يستطيع الشخص الحركة ويبقى محبوساً في جلده وشاء الله جل وتعالى بقدرته وعظمته وأمره وحكمته أن يصاب ابن أبي دؤاد في آخر حياته بالفالج ويبتليه الله عز وجل به أربع سنوات قبل موته ويبقى طريحاً في فراشه لا يستطيع أن يحرك شيئاً من جسده وحرم لذة الطعام والشراب والنكاح سجنه الله جل وتعالى في جلده كما تسبب هو في سجن الإمام أحمد فأصبح بالفالج ميتا بين الأحياء وقد زاد الله عليه همه وغمه ومرضه عزله المتوكل من وظيفته بل امر المتوكل بمصادرة جميع أمواله دخل عليه عبد العزيز ابن يحيى المكي رحمه الله أثناء مرضه فقال له والله ما جئتك عائدا وإنما جئتك لاعزيك في نفسك وأحمد الله الذي سجنك في جسدك الذي هو أشد عليك عقوبة من كل سجن ثم خرج الشيخ عبد العزيز المكي وهو يدعو عليه بان يزيده الله مرضا ولا ينقصه فازداد مرضا إلى مرضه ومما زاد الله عليه أن ولده محمدا صودر من أمواله ألف ألف دينار ومئتي ألف دينار وأخذه الله قبل أبيه بشهر إنها عقوبات إلهية لأولئك الظلمه الذين تسببوا في سجن ومضايقة أناس مظلومين وممن جعلهم الله عز وجل عبره لغيرهم ممن تسبب في إيذاء الإمام أحمد أولئك الجلادين الذين كانوا يضربون الإمام بالسياط كان هناك رجلان أحدهما يسمى ابا ذر والآخر يسمى أبا العروق أما أبو ذر فكان ممن يضرب الإمام بين يدي المعتصم هذا الرجل أماته الله عز وجل شر ميته حيث أصيب بالبرص فتقطع ببرصه نسأل الله العفو والعافية وأما أبو العروق فهلاكه كان أسوأ من صاحبه يقول عمران بن موسى دخلت على أبو العروق الجلاد الذي ضرب الإمام أحمد لانظر إليه فمكث خمسة وأربعين يوماً يخرج صوتا يشبه نبح الكلاب ابتلاه الله جل وتعالى بهذا النوع من المرض والناس تدخل لتنظر إليه هذا ما أصابه في الدنيا وما راه الناس وسمعوه أما الآخرة فعلمها عند ربي وممن سألهم المتوكل عندما ساءه ما سمع عن أخيه الواثق بقتله الإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات وهرثمه أما ابن الزيات فقد قال له المتوكل في قلبي شيء من قتل الإمام أحمد بن نصر فقال يا أمير المؤمنين أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرا. أما هرثمه فقال قطعني الله اربا اربا إن قتله إلا كافرا انه الظلم انه الظلم فماذا كانت نهاية كل واحد منهم اما ابن الزيات فكان كما قلنا وزيرا للواثق وكان المتوكل يبغضه لأنه دائما كان يحرض الواثق على اخيه المتوكل وكانت له محاولات في اقناع الواثق أن يعطي الخلافة من بعده لولده محمد ولا يعطيها لأخيه المتوكل لكن الخلافة آلت للمتوكل وحاول ابن أبي دؤاد أن يلطف الجو بين المتوكل وابن الزيات فمضى بعض الوقت لكن النفس ما زالت مشحونة منذ زمن وفي أحد المرات ساءت الأحوال بين المتوكل وابن الزيات وتعكر الجو فأصدر امرا بالقبض عليه واعتقاله فجاءه الشرط وأخذوه من بيته بعد غدائه وهو يظن أن الخليفة بعث إليه فذهبوا به إلى رئيس الشرطة وهناك قيد بالحديد وادخل السجن ثم امر المتوكل بتفتيش بيته ومصادرة كل ما فيه فذهب الشرط وأخذوا جميع ما فيها من الأموال واللوالي والجواهر والجواري والأثاث ووجدوا أيضا في مجلسه الخاص داخل بيته آلات الشرب والسكر وأمر المتوكل في الحال بمصادرة بساتينه التي بسام الراء ثم أمر ان يعذب وان يمنع من الكلام والنوم فصار الشرق يسهرونه وكلما أراد الرقاد نخسوه بحديدة حتى يبقى مستيقظا لكي يزيدوا من ذلك في تعذيبه ثم وضع بعد ذلك في تنور من خشب فيه مسامير قائمة في أسفله فأقيم عليها ووكل به من يمنعه من القعود والرقاد فمكث كذلك اياما حتى مات ثم دفعت جثته إلى أولاده فدفنوه فنبشت الكلاب جثته فأكلت ما بقي من لحمه وجلده أما هرثمه الذي قال هناك قطعني الله إرباً إرباً إن قتله إلا كافرا فهرب من المتوكل ولم يستطع المتوكل القبض عليه فمر بقبيلة خزاعة وهي قبيلة الإمام أحمد بن نصر الخزاعي فعرفه رجل من أهل الحي فصرخ بالناس يا معشر خزاعة هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر فاجتمع الناس عليه وقطعوه عربا عربا وجزاء سيئة بمثلها إنها نهاية الظلم وسوء خاتمة الظالمين الظلم شنيع الظلم شنيع ولا بد من مدافعته وتطهير مجتمعاتنا منه بالوسائل الشرعية ومن أعظم وسائل إزالة الظلم هي الدعوة إلى الله جل وتعالى بالعدل والحكمة والموعظة الحسنة واللين في القول والفعل قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون أقوامهم إلى العدل والتوحيد بالحكمة والرفق مهما ظلموا فهذا فرعون يطغى ويتجبر ويقتل بني إسرائيل بأنواع القتل قال الله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وانا فوقهم قاهرون لكن موسى عليه الصلاه والسلام وقومه قابلوا ذلك بالصبر الجميل حيث قال الله تعالى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 والعاقبة للمتقين نعم إنها دعوة سامية فيها النور والحكمة وفيها الصبر مع القوة والأمل في الله جل وتعالى وايضا من وسائل إزالة الظلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط الاستطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وإنما التغيير باليد يكون خاصا بالدرجة الأولى للحاكم ويجوز لغيره إذا كان لا يؤدي إلى ضرر أكبر ولهذا قرر أهل العلم أن الأمر بالمعروف لا يكون إلا بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون بالمنكر وقالوا كذلك من نهى عن منكر فعلم أنه سيؤدي إلى منكر أكبر منه فلا يجوز له النهي عن المنكر وهذا يرجع إلى قائلة الموازنة بين المصالح والمفاسد وأيضا من الوسائل عدم الركون إلى الظالم لأنه سبب في انتشار الظلم قال الله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا ولان الركون الى الظالم سكوت عن ظلمه وايضا من الوسائل الشرعيه في ازاله الظلم عن مجتمعاتنا حجر الظالم وعدم إعانته على ظلمه قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعلم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وايضا من وسائل إزالة الظلم الدعاء على الظالم والظلم بالزوال قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا يعسوا من ظلم الظالمين دعوا الله تعالى قال عز وجل على لسان نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين من قومه كما في غزوة بدر اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش فنسأل الله جل وتعالى أن يهلك الظالمين من اليهود والنصارى ممن تسلطوا على بلدان المسلمين وقتلوا وخربوا ودمروا اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود والنصارى فانهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود والنصارى فانهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا واهلكم بددا ولا تغادر يا رب منهم احدا